عندما يكون لأفراد المركز زيارات لأهل العلم، العلماء وجدوا وطلبة العلم والقضاة ونحو ذلك، أو زيارات دعوية لبعض الشخصيات في المجتمع، تيسهي بإهدائهم هدايا لطيفة يكون فيها شيء من التوجيه المتعلق بحالهم. عندما يحس الشاب في المركز أن له اهتمام أو أن له رسالة في بيته وأن شيئا من الأشياء الموضوعة في برامج المركز تخدم المرأة في بيتها أو تخدم النساء في المجتمع فإنه يحصل بذلك خير عظيم ما المالح أن يوجه المركز رسالة إلى الموظف المسلم رسالة إلى رجل الأعمال المسلم رسالة إلى الطبيب المسلم رسالة إلى المعلم المسلم رسالة إلى ربة البيت المسلم رسالة إلى رجل الأمن المسلم رسالة إلى الطارق المسلم عندما توجه هذه الرسائل فإنه يكون لها انعكاسات طيبة المجتمع ونقول فعلا إن هذا المركز كان له دور اجتماعي طيب كان دور اجتماعي جيد لقد أثرت المجتمع ووجدت ثلاث وانتجت الجسور بين أفراد المركز وأطلاف الناس في المجتمع فصار هذا المركز معوفا وأفراده ليسوا خفافيش في ظلمة الليل وإنما هم ذو شخصيات ناطعة واضحة كروح النهار بمفهوماتها وما تبثه من النفع خارج المجتمع وكذلك عندما يقرأ تحسن على شباب المركز من جهة علاقاتهم بآبائهم فيشكر الآباء من قلوم قلوبهم مسؤولي هذا المركز يشكرون أنشطة المركز لأن الولد أو لأن ولدهم قد عاد إليهم بغير الوجه الذي قد لها بغيره فإنهم يحسون عند ذلك أن هذا المركز هو مفيد تعلمه فتنقشع من عقول بعض الآباء أشياء من الظلمات التي ترمى في المجالس وتشيع في الباطل بين الناس فتعلم الباطل المركز بأنه ليس ضياع وقت بأنه ليس إحجار الجهود وقد يقتنع بعضهم بأن اشتراع ابنه اشتراك ابنه في المركز خير له من الذهاب به إلى الذكان أو تشغيله في المؤسسة ليعود بشيء من المال إلى الوالد أو إلى الولد ولكن سيرى أن هناك ذهبا أو أنه هناك قيمة أعلى من ذلك أكبر باشتراك ابنه في المركز إذا شعر أنه يعود عليه فائدة وفي نظري أن إذنال هذا النشاط الذي يتعو به الآباء أن أولادهم قد ذروهم فعلا وأن حياة الأبناء في المراكز قد أثرت على سلوكهم مع آبائهم هو الذي تيدفعهم إلى الإصرار بل والشكر لما يقوم به المركز من نشاطات في حظ الولد وتأديبه وتحسين علاقتي بأبوه الوطية السافعة الحرص على تكامل الشخصية الإسلامية من خلال العيش في هذا المركب الشخصية الإسلامية لها جوانب كثيرة منها جانب علم الشرعي وجانب التطبيق والعمل وجانب الاقتداء، وجانب الأمر المعروف لا يعني والقوة والجرأة والثبات والعزيمة والمثابرة لأهل الكفر والبدعة والفسوق والتميز عن سائر الكفر والفساق في المظاهر وطريقة الكلام والتصرفات صياغة الشخصية الإسلامية من خلال المركز سياغة الشخصية الإسلامية من خلال مركز من خلال أنشطته وأجوائه بحيث أن هذا المركز لا ينتج لنا شبابا على مستوى عالم من الهمة في طلب العلم لكنهم ليس عندهم في الدعوة لله ولا يركز لنا على جانب الأخلاق ومن ثم نجد فقرا في العلم الشرعي ولا يركز لنا على جوانب الأخوة ويهمل مسائل الدعوة لله ومقارعة منكرات المجتمع فهو إذن استغلاله في طياغة الشخصية الإسلامية بأن تكون البرامج مدروسة وأن شباب المركز يستفيدون منها فعلا وأنهم ينظروا للقدوات التي حولهم ولو خلد فإنهم سيستطيعون بإذن الله أن يقتلثوا أمور المتعة المفيدة فعوذوا على شخصياتهم بآثار كبيرة وقد تقول لي ليس عندنا علماء وليس عندنا رجالا كرجالات السلف الأوائل. ما عندنا زهدا كزهد عبادة كعبادة الفضيل وجهادا كجهاد عبد الله مغارك وجرأة كجرأة سفيان الثوري وزهدا كزهد أحمد وصلابة كصلابته نقول لك هذا شيء معروف لكن الخير في هذه الأمة لا زال موجودا واجدي إليك نصيحة فأقول إنك من الممكن أي ترى جانب التفوق في القدوات من حولك فتأخذ من كل شخصية ما تفوقت فيه فمثل قد ترى قدوة من حولك في طلب العلم والهم فيه فتقتدي به في هذا الجانب وترى آخر قدوة في الأخلاق العالية وحسن التصرف والمعاملة فتقتدي به في هذا الجانب وترى ثالثا قدوة في وسائل الجعوة والدخول إلى القلوب والتسلل إلى النفوس فيكون قدوة لك في هذا الجانب وترى راجعا قدوة لك مثلا في تميزه وقوة وجرأته في الحق وثباته عليه فيكون قدوة لك في هذا الجانب وهكذا إذا كنت كالنحلة تمر بالأزهار ليتم تصحيح هذه وهذه يدلع فيك الخير كله واخيرا ايها الاخوه اقول ان العمل في هذه المراكز عبادة ينبغي أن تجتمع فيها شروط العبادة من الإخلاص والتابعه الرسول الله عليه وسلم، ولا بد من العطاء والتقديم، ولا بد من الملاحظة والمساعده، وإسداء النصائح ولا بد في استغلال الوقت بأنفع ما ترى أن يستغل من أجله. يمكن أيها الأخي المسلم أن تندم يوما من الأيام أن اشتغلت بالقراءة في كتاب من الكتب أو حفظ قطيدة من القصائد، لكنك لا يمكن أن تندم أبدا على حفظ آيات من القرآن أو أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تندم على القراءة في بعض الكتب لكن لا يمكن أن تندم أبداً على القراءة في بعض التفاسير في, تف... في تفسير الفرآن كتفسير مبسط من التفسير العلامة رحمه الله أو أن تكرأ شرحاً من شروح السلة النبوية أو أن تكرأ في تاريخ أعلام المسلمين كقراءتك في كتاب سير أعلام النبلاء مثلاً فنحن نريد أن نطل إلى شيء الأنفع وليس فقط إلى الناس، وطموحنا سيمسد إذا حرصنا إلى الأجداء والأثمر وليس فقط إلى شيء المجد والمثير، وهذا الطموح مهم أن يوجد لدى الشباب المراهقين لأنهم لا تتحسن أوعيهم ولا تتطور أو يتقدم مستوى وعيهم على جميع الأصعدة إلا بهذا الطموح. ولذلك كنت في بداية المركز صاحب هدف بأن ينتهي المركز وقد حصل عندك من التقدم في مجالات كثيرة أشياء متعدده فمثل يزيد حفظك للقرآن الكريم لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف من الأحكام الشرعية الفقهية ما لم تكن تعلمه من قبل وتعرف عن مخططات عداء الإسلام ما لم تكن تعلمه من قبل فيزداد وعينك وتعرف من أساليب الدعوة إلى الله ما لم تكن تعلمه من قبل وتعرف من وسائل التربية وأهدافها ما لم تكن قد عشت فيه من قبل وهذه المركز هذا مدرسة ربي والتربية تربية الإسلامية من الأمور المهمة جدا وعندما نقول تكوين الشخصية الإسلامية هذا هو التربية الإسلامية لأن التربية الإسلامية غايتها وهدفها هو الوصول إلى تكوين الشخصية الإسلامية التي تمثل هذا الدين في الواقع وتجعل من هذا الشاب إنسانا استقيما صاحب مبزأ وفكرة ورسالة وهدف يمشي بين الناس بهذا القرآن وبهذه السنة سيكون أثروه على الناس كبيرة ولذلك أقول أيها الأخوة من الشباب من الشباب من تميز وفق الآت بخلاصه بعمله بأنه قدوة في ذاته ومن الشباب من يكون مغمورا لا يسفة إليه في شيء ولا تجس له أثرا ولا تسمع له خبرا و. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم في هذا المركز عبادا له قائمين بأمره عاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلكم إخوة المتحابين متطاطين تقومون بتكوين هذا المجتمع المصغر الذي يهفو إليه الناس من حولكم وأسأل الله لكم السدادة في الأمر والعزيمة على الرشد أقول قولي هذا وأستغر الله لكم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين هذا أخ يقول أود منكم تبيين دول المراكز في تعليم الشباب وتدريبهم خوض معترك الحياة العملية خصوصا في عقل الحاضر الذي يحتاج من الكثير من السطنة والحذر تعليم الشباب الخوض في معترك الأشياء العملية هو شيء مهم لكنه في كثير من الأحيان لا يتأكد داخل المركز وإنما هو عبارة عن المعترك الخارج المعركة الحقيقية ليست في المركز المعركة الحقيقية في الخارج مما يلاقيه الشخص يكون به من واجه الدعوة ما يلاقيه من الأذى ويصبر ويصمد ويواصل العطاء. لأن أعجال إسلام كثيرون ومخططاتهم متنوعة أنت المركز قد لا تجد صورة فاتلة أو مسلسلا معروضا أو شهوة من الشهوات لكنك تجد ذلك خارج المركز فالمجاهد الحقيقية إذن تكون خارج المركز في هذا في هذا النوع صحيح في المركز فيه مجاهدة وفي صبر، مثل الصبر على أذى الإخوان وعلى العيش معهم وعلى تنقية النفس وعلى مجاهدة النفس من من حظوظها ومن الأشياء التي تقدح في الإخلاق وبالذات بالنسبة لمن تحملون أشياء من المسؤولية لكن هناك أشياء معترك خارج المركز لا يتدرب عليها الشاب إلا إذا اقتحمها خارج المركز وإنما يكون المركز شحن أو مركز شحن، مركز تقوية، مركز بث، مركز تحسين، مركز مراجعة وتصحيح للأخطاء التي يمكن أن تقع منك في خارج المركز. عندما ترجع وتستشير وتعرض المشكلة حية وتناقش، أظهر أن أحد الشباب له تجربة ناجحة أو فاشلة مع أهله في البيت في كنية ذاته. يمكن أن يكون في المركز في الأسرة على خصبة المسرة يمكن أن تعرض هذه القضية هذه التجربة التي حصلت له في بيته سواء كانت ناجحة أو فاشلة لماذا عداء الإسلام لماذا الكفار في مصنفاتهم أهل الدنيا عندما يأتون مثلا في كتاب من كتب تجارة فيقول بعد ما يشرح مثلا اضرب أنه يتكلم في فصل عن التسويق التسويق والتسويق أهجاف التسويق ومجالات التي في السوق التي ينبغي أن يوجه إليها هذا المنتج وسعر المنتج بما يتلاءم مع الأسعار المنافسين وعسن التغليف وكيف يجد المنتج هذا مكانا في العرض رف من أرفه في المحلات في الأسواق إلى آخره في النهاية في نهاية الفصل عادة تذكر حالة واقعية للجراسة فينقات على واقعين الواقع منتج أنتجته الشركة الفلانية بالاسم الفلاني وكان سعره كذا. لما أتمقى بالسوق بخطوة تسويقية كذا ورفقت إعلانات ودعايات، ولكن الناس لم يقبلوا عليه ولم يشتري منه إلا كمية قليلة. ما هو السبب؟ ثم يحلل السبب مثلا أن الخطوة الإعلانية أو الدعائية كانت في مجالات غير مثمرة أو لا تصل إلى الجمهور فلم يطلع عليها إلا على قليل من الناس مثلا ثانيا أن هناك منافسة قوية من معين مثلا أن هناك شيء يشبهه في التغنيف فأثر عليه لماذا لا ننقل نحن هذه الفكمة التي وجدناها عندهم إلينا لماذا لا يناقش على مستوى الشباب حالات واقعية تعرض للجراسة يكون صاحب القصة أو غيره لعرض القضية قصة واقعية شخص عنده وأب يعمل في المكان فلان وصفته كذا وكذا وأوالجته وصفته كذا وكذا يعيش في كذا عدد من الإخوان في البيت ويوجد في بيت من الآلات منكرات له كذا وكذا محاولة الشاب للإصراح كانت بالطرق الفلانية أولا الأشرفة ثانيا الكتب ثالثا الاتيان بضيوف من أهل العلم مثلا بالأهل الخير البيت رابعا شراء حجاب لأخته خامسا إلى آخرين ثم تكون النتيجة، النتيجة إن أهل البيت لم يلتزموا. ما هي الأسباب؟ لا بد من مناقشة. يمكن أن يكون أسلوبه فضلا غريبا. يمكن أنه أتاه متعالما من أعلى فلم يقبله. يمكن أنه كان يأخدهم نقدا حادا ومشائشة بهم مثلا وهو ولدهم مأدب بأسلوب أبيه. وأسلوب يا أسلوبه أم في الدعوة في داخل البيت أسلوب رأي عليه السلام. وتناقش القضايا أيضا لماذا لم يكن له تأثير لماذا لم يحصل تقدم في البيت يمكن الكتب التي أتى بها بطريقة غير مناسبة يمكن الكتب لفتها غير مناسبة يمكن أن يعطاعها لهم كان غير مناسب وكذلك الأشطة التي أتى بها يمكن أنه حمل إخوانه بالقوة على سماعه إلى آخره يمكن أنه لم يصبر لماذا لا تناقش الحالات الحالات الواقعية وليس حالة احتراضية حالات وفعية لماذا لا تناقش في وسط الشباب في أسرة في المركز على المسرة تعرف ويبدي فيها الإخوان أراءهم يبدي فيها الإخوان أراءهم فيقول هذا أنا أرى كذا وأنا أرى سبب المشكلة فشل كذا سبب المشكلة كذا من الأسباب النجاح كذا التعديلات المقترحة كذا وكذا ثم تنفذ التعديلات وبعد فترة تناقش القضية مرة أخرى نجمع لنا ثلاث حالات أوربع حالات هل هذا منهج, منهج تجريبي أو منهج واقعي وعملي مهم فلماذا لا نقتبت منه مثلا فأعود فأقول أيها الأخوة معترك الحياة العملية قد يكون في كثير من الحياة خارج المركز ولكن في المركز يكون عليه تعليق وتكوين وإضافة <تصفيق> واقتراحات وتعديلات في المركز <تصفيق> يقول كيف يوفق الشاب بين وقته في المركز ووقته مع أهله علما بأن أهله يحتاجونه وفي المركز له مهام معينة وأتى مع بعض الشباب قلاق الصوار يقول ينبغي أن لا نظلم أحداً فنقول في بعض الحالات التي يحصل فيها كلام من الاهل على الشاب يكون الاهل هم المقصرون وفي حالات اخرى يكون الشاب هو المقصر وفي حالات ثالثة يكون تقصير مشتركة فمثلا يمكن ان الشاب يطور منه شراء الاغراض للبيت عندهم من الصباح الى العصر وبعد الحشاب مثلًا. ليش ما لماذا لم يشتري الاغراض لأهله لماذا لم يأخذها في ورقة منهم من والدته فيأخونها مثلا فيشتريها ووذاب المركز أو هو عائد المركز أو في فترة طلع. لماذا يريد أن يذهب مثلا ببعض أهل أفراج الأسرة إلى المستشفى للمعالجة لماذا لم يذهب بهم في الوقت الذي لا يوجد فيه نشاط المركز لماذا نشاط المركز الغالب أيها الأخوة كما ألاعظ قد يكون أربع ساعات في اليوم فقط فأين علا يثموا بأهلي في بقية الساعات؟ ولماذا يقول إن طلباتكم أيها الأهل تتصادم مع المركز وقت المركز ولذلك أنا لن لن أخدمكم إذا طلبوا زيارة لفلان طلبت الوالدة زيارة لبيت فلان لأحد الأقرباء ألا يمكن أن أذهب بها وأنا في طريق المركز؟ إلى الزين، وأنا عائد من المركز أخذها معي ويمكن أن أقول لشاب من الشباب خذ معك الناس الذين أنا أخذهم في معي عادة لأنني سأوصل والدني أو أتصل بالشباب وأقول لهم إن عندي ظرف أسري معين سأتأخر عليكم حتى أخذكم معي المركز في حدود ثلث ساعة أرغم فأحمد أنتم محمد الله أنتم في مدينة يعني حجمها صغير يمكن أبعد مشوار ربع ساعة لكن بعض المدن قد تكون هذه المشكلة يعني قد يكون الاقتراح هذا شبه متعادل لا على أي حال لماذا نحاول التوفيق ونصر على أن طلبات الأهل تصادم نشاطات المركز وعندما يكون الضرب قويا قويا جدا ممكن أن نترك المركز لهذا اليوم فقط ممكن لكن إذا لاحظنا على الجانب جانب التقصير من الشاب لكن إذا كان التقصير من جانب الأسرة بمعنى أن الآل قد يتعمدون إشغال الشاب في وقت المركب عند ذلك يمكن أن يكون الشاب موقف حاتم ويقول لهم أما شراء الأبرار فلا معنى لأن أشتريها بعد المغرب أن يمكن أن لكم في الصباح إذا رسم أشتريها لكم شيء اجعلوه في الصباح فالظهر مستعد بعد العيشة في الليل أنا مستعد ممكن يكون ما مواقف حاتمة فإذا لمسألة مسألة توحيق وحسن تعامل ولقص في الأسلوب يجعل أهل يتراجعون نوعا ما عن بعض الطلبات لمصلحة وقت المركز وأيضا هو عناية من الشاب بخدمات فعلية فعلا بحيث أنه يقدم لأهله شيئا واقعيا يشعرهم أن المركز ما أخذ عليهم ولدهم يقول حضور النفس مرض خطير خاصة إذا كان صاحبها مسئولية أو مهم في أسرة أو في مركز فأستطيع أن تجرد من هذا المرض وقلت في المحاضرة عن حفظ الرئاس النفس إليها من هذا والسؤال إذا حرم حرمت من أجد في نفسي حرج إذا قاومت هذا الشعور طيب الإنسان أيها الإخوة له نزعات نفسية كما قلت ويحب أن يتكلم ويسمع له، ويحب أن يأمر في كي من نفس كما الشعور على المنزع ويحب أن يكون رأسا في الأمور لكن ينبغي أن يقيد هذا بطاعة الله فمثلا حتى يضمن هذا الشخص المسؤول مسؤولية معينة في المركز أو في الأسرة. أن يوما عدم جنوح المسؤولية في اتجاهات شخصية ينبغي أن يقيد ذلك الطاعة له. فينظر هل ما يأمر به الشباب أو هل ما يوجه به غيره أو هل ما يقترحه هو هو المثمر في طاعة الله فعلا هل اعتداده برأيه وعدم الأخذ برأي آخر هل هو لأن رأيه أحسن فعلا أم أنه قد يكون رأي آخر هو الأوجه وهو الحقيقي بأن يقدم هل كلمته لفلان لفنانه هي من باب إظهار النفس أنها تأمر والآخر ينفذ أو أنه فعلا هذا ما يقصديه الواقع ويفرضه الواجب والحال عندما تكون المسألة متابعة ومحاسبة من الشخص لتصرفاته من صاحب مسؤولية لتصرفاته، تصرف التصرف، فإنه يكون أبعد أبعد عن الإشراك بهذه المسؤولية إلى اتجاهات شخصية ونزاعات شيطانية قد تأدي إليه. ولذلك فلا بد من ما قلب النصيحة من الآخرين والتواضع لهم. من الناس من يوجهك دون أن تشعر أنه يوجهك هذا من أفضل الناس توجيها وأحسنهم أسلوبا وأشير إلى نقطة نقرأت عن أفضل هذه المسألة أيضا لا مانع أن يطلب شاب القيام بتج ثرة لم يتقدم إليها أحد لأنه يحس في نفسه في نفسه الكفاءة لهذا العمل إذا كان متجرداً من النزعات الدنيوية مثال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يوجد ثغرة كثيرة يوثب عليه السلام يعلم من نفسه بأن لديه قدرات لسجها ولا يوجد أحد آخر بمثل كفاءته فطلب ذلك هل في طلبه عيس؟ كلا هل في هذا حب الرئاسة مزمون كلا لكن متى تستطيع أن تجذب أنك أنت الأفضل والأكفى لهذا العمل وأنه لا يوجد غيرك يسدون وأن الوضع يحتاج وأنه لم يتفطن لك لتتقدم إليك هذه مسألة تحتاج إلى مناقشة نهار ولكن لا بأس أن نقول إن الشاب إذا وجد ثره لا لا يوجد فيها أحد لفجها ويعلم النفس الكفاءة وتجرب حضور الدنيا لا بأس ولا عيب مطلقا أن يتقدم بطلب فجها ليسا يقول ذكرتم العاطفة فهذا هذه العاطفة تظهر على اللوارح وإذا كان كذلك أقف بالعاطفة يا أخي باختفار أن تكون العلاقه العلاقة بالأخذية لله لا الشرب قد لا الشرب قد يميل إلى شخص أو يحب شخص أو يتعلق بشخص لا لأنه أعبد لله ولا لأنه يفيده في علوم الشريعة ولا لأنه قدوة في الدعوة والأخلاق لكن لأنه غريف أو دم خفيف. كما يقول، أو أنه يعرف مثلا كيف يأتي بالطراع ويتكلم أو أنه يعني يتعلق به لهوا في نفسه ولأنه كما يقول كل رأي له كل شيء يرى في رأي أنا موحف رأي وأن إذا شعرت بأن هذا الميء أو هذا التعلق لا شيء إلا لله وإنما هو لشيء دنيوي في شكله أو أسلوبه أو كلامه أو لا لعلمي أو عبادتي أو تقوى أو وراء أو الذهن أو جعل طريقة في الدعوة أو خلق حسن إذا شعرت أن السبب ليس من هذه الأشياء الشرعية وإنما من الأشياء دنيوية لماذا يدي إلى آخرين لأن عندهم سيارة كذا وكذا فهذا تعلق مدموم هذا ما أردكم وضحه من أنزحك طبعاً هذا السؤال يتعلق بأن بعض الشباب يتدفع لدروس المراكز إلى آخرين لكن إذا جئت أخاره مركز وجدته وغية طراءة الفجر طبعاً هذا من الأسباب تضيئة طراءة الفجر من الأشياء التي تحقل الشباب في العطوة وأنا أحذركم هذه القضية لأن بعض الشباب يصهرون في الليل في العطوة وما في جراثة في الطباح فيسهر في الليل جداً وينام في الصباح تماماً فيفوت صلاة الفجر ويفوت بورك لأمتي في بكورها تفوت خير عظيم. الشاهد أن هذه الطريقة لا تصلح أبداً ولا بد من تغيير نظامك وساعات نومك بحيث تتصرف مع الهدي النبوي ولا ليس من المستنكر أن يكون وضع الشاب إيمانياً خارج المركز أقل منه في المركز. لكن المستنكر أن ينزل المستوى الإيماني لدرجة الوقوع المعاصي وترك الواجبات أنك تتسامى في المركز إلى درجات عالية نعم هذا شيء طبيعي يولد هذا الاجتماع على الخير من هذه الشخصيات المستقيمة وخارج المركز هناك كثير من الأهواء والشهوات والناس الذين يصرفونك عن طاعة الله والملافيات إلى أقنيه فإذا لم ينزل إيمان خارج المركب لدرجة أن تدرك الواجبات أو تقع في المحرمات فأنت على خير إن شاء الله وهذا ما يدل عليه الحديث الحسن الذي ذكره عليه الصلاة والسلام لكل عمل الشر ولكل إثراف الفترة فمن كانت فترته إلى ثلثه فقد اهتدى من كان في حال أدنى حالاته وأدنى هبوطه يكون موافق للشرح حيث لا يترخ واجبا أو يفعل محرما فقال كل قل الإيمان يزيد وينفق طيب. يظهر أننا, أننا سنتوقف في هذا الموضع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استفادوا من أوقات وطاعة الله وممن حرصوا على أهداء العبادات كما يرضى الله ونسألوا سبحانه وتعالى يدعنا وإياكم في الجنة والجردوت الأعلى إن سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جز الله الشيخ جز الله الشيخ محمد خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجز له المسوة ونسألوا كذلك أن يستر لنا لقاء آخر لأن الأسئلة كثيرة ولكن الوقت لم يستفنا هذا ما عندنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت مادة هذا شريط وإتماما للفائدة اخترنا لك هذه المادة. وإنما ينبغي أن تقلده في طريقك تحصيلهم للدروس والأبحاث. او الاستبادة من طريقة القائم في العرض مثلا والاستشهادات وضرب الأمثلة وتركيز العبارات وتنفق الموضوع وثلاثة الكلمات والجمل وطريقة الارتداء والختم وآخرا او مثلا أنت منه موقفا جيدا في كيفية معالجة خصومة صارت بين اثنين من شباب الأسرة. أنت تستفيد من طريقة حل لهذا النزاع. وهذه الخصومة فإذا حصل مثل ذلك في بيتك أو في الأسرتين أو في المركز أو في المدرسة أو في الشارع، فأنت تنتهز مثل ذاك النهج وتقتبس مثل من مثل ذاك النور. الذي رأيته أمامك وإذا رأيت منه جلدا في الطلب وحفظا على القرآن ولو أن أفراد أسرى انشغلوا بشيء فهو ينسك بكتابه مدلا في بعض الأوقات ليقرأ ويمتلك هذه الفرص فأنت تتأثر من هذا الموقف وتأتي أيضا بكتاب أو تتأل عما يقرأ فإذا كان مناسبا لتقرأ فيه أنت تقرأ فيه وهكذا او اذا رأيت كشوعه في صلات او موضبته على قراءة القرآن فانت تتأثر من هذه المواقف فتعمل مثل عمله كم ذكرنا الآن نعم مواقفة نفس العجل طيب سابه. التخلق بالأخلاق الحسنة بما أن المركز مكان تجمع وبما أن الأثر هي عبارة عن فصول فراسية في الغالب، وبما أن الفصول محدودة المساحة والمركز كل محدود المساحة والمنتمون إلى هذا المركز عددهم كبير فإن من المتوقع نتيجة القرب أن تحدث هناك احتكاكات وانطدامات واحتلافات ومشاكسات ومشاغبات ينبغي أن يتخلق الواحد منا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك. ليكون وجوده في المرحل وجودا مفيدا بمعنى أنه لا يزيد الشر بل يوصفه ولا يسبب المشكلات بل يساعد في حلها وهو لا يبتدي غيره في قصومه بل يكون سمحا كريما يغض الطرف ويتجاوز عن ذلات أخيه وأقول لكم إن الشباب عندما يكونون في سن صغيرة فإن الحساسية تجاه التصرفات من الشباب الأخرين من من حولهم بمثل سنهم أو أكبر بالقليل أو أصلاً بالقليل تكون كبيرة فأدمى كلمة تغضر وأقل حركة تستثير وعادة ما يكون هناك أخذ ورد وهذا قال كلمة فهذا رد عليه وهذا حرك كرسيه فهذا تضايق منه وهذا وعادة جاء حركة بيده فاستفز من بجاربه فتجد المحاضرة أو الندوة أو الدرس في الأسرة قد يضيع فيه دفعة من هذا ودفعة من هذا أو كلمة من هذا ورد من هذا وبدلا من أن يتفرغ المتكلم لكلام فإذا به يشغل بإسكاة المشاغبين أو بحل المشكلة التي نشهد ما بلد. ومثل ذلك الحلاف المركز فإنها قد تحتوي على نتيجة وجود الشباب متقاربين خلاف الرأي حول قضية معينة حيانا قد تكون تابعة من الطعام الموزينين وحيانا قد تكون لها شيء من الأهمية فما الذي يحل لنا هذه الخلافات التي قد توجد وهذه المشاكل وهذه المعاندات التي نرى أحيانا موجودة في المراكب أقول لك. الذي يحل ذلك كله هو التمسك بالأخلاق الإسلامية فيما في مثلا يكون الإنسان شمس شعين الصدر لا يعطي نفسه على أقل المسلم ولا يشعب ولا يضع في خلزية مواقف يعامل الناس بذائن عليها ومن يوم ما أخطأ علي فرانسي أول يوم في المركز فإن سيارته معه حتى يكون دائما الآخر يوم المركز ولا ينبغي أيضا أن تصدر منا صرور في أحوال في أحوال الشدة فيها نزق وغضب ونرجس وفيها مثلا عناد أو غرور هذا سجات المسلم تواضع سماحة. الكرم الإثار التضحية الكلام الحسن الكلمة الطيبة في سامتك لوجه أخيك الصدقة هذه من الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن تكون ديذنكم في هذا المعجز في طرقاته ودهاليزه وفصوله وملاحه ورحلاته وهكذا فإذا حصل التمسك من قبلكم بالأخلاق الإسلامية فلا شك أن هذا سينعكس على مستوى الأداء داخل المركز من جهة التحصيل والاستفادة والرقي بمجتوى الكربوي لأفراد هذا المركز ثانيا الانضباط وعدم الفوضوية فإن كثيرا من الشباب قد لم لا يكنوا قد تعودوا في بيوتهم وفي أسلهم على الانضباط والالتزام بنهج معين او اسلوب معين طريقة معينة ولذلك فعندما يأتون الى المركز سيجدون مثلا تحديدا الوقت الساعة الرابعة يبدأ الدرس الساعة الخامسة يلتهي والساعة كذا يبدأ احتجاف الصلاة والساعة كذا تنتهي تبدأ الصلاة لقامه وتنتهي الصلاة والساعة كذا يرجع الى انفصل والساعة كذا ينزل الملعب والساعة كذا يرجع الى الوار وموعد حضور الى الرحلة الساعة الثالثة صباحا الى اخرج من الاشياء التي ينبغي ان تكون موجودة حتى تحصل الانتفادة من المراكز في المواعيد المسلمون صادقون في الوعد والمنافذ من خصاله انه اذا وعد اخلا فلديد بعض الشباب ليس عندهم اتعداد للانضباط بالمواعيد. من ما ترتب على ذلك تأخر وتأخير، وبالتالي نقص في الزائدة وقلة في الأداء ونزول في المستوى واضح، ويتدخل في الانضباط أيضا قضية الهيئة الحضور في مناسبات المقترض مختلفة، فمثلا. إذا كانت مناسبا جادة، فليس من الصحيح أن ترى فلانا مستكيا، وفلان مستلقيا، فلان متسائبا، وفلان يتكلم مع جار، وفلان يترح في في في علالي الأوهام والخيالات، ويطوف في أرجاء المعمورة، وأمامه الجرس يدق أو المحاضرة تعمل. لا، هذا ليس من الانضباط، وهذا ليس. من الاتزان والانتظام بالمطلوب وكذلك التغيب عن المناسبات المختلفة وبالذات المناسبات العلمية التي أشرت إليها في مضام الحديث ولذلك فإن مما يشين تفرفات كثير من أعضاء المركز وأفراده أن تجد عدم الانضباط هو شائع أو سمة من سمات بعض أفراده وكذلك مثلا أن تجدهم إذا حضرت وجبة للتغذية يتدافعون وينطلق كل واحد فوق الآخر لكي ينال من الكثمة والحظ والنصيب بدلا من أن يبقى كل في مكانه لينتغر دوره في أي شيء من الأشياء أو عند توزيع نشرة أو كتاب أو شريط أو شيء من هذه الأشياء ينبغي أن يكون اللظام موجود وينبغي أن يحفظ المسلم تصرفاته وأن يحفظ أفعاله وحركاته وأن لا يأتي منها إلا بما يدل على أنه إنسان مسلم منظم والتجن هادئ تصرفاته في مواقعها سليمة ليس فيها تعدي على الآخرين ولا فيها تضيع الأوقات وهكذا هو من معاني الانضباط التي ينبغي أن يكون متوفرة في شباب المراجل الثانية أو النقيحة الثالثة. استغلال هذا المركز لإقامة علاقات الأخوة المدنية على الحب في الله عز وجل. وهذه من أعظم العبادات وهي منبثقة عن الإيمان وهي من أساسيات الإيمان الحب في الله والبوذ في الله. وهي من أبواب الأجر العظيمة فإذا أحب عبد عبد لله أجر على هذه المحبة وحشر مع مع من أحب وجبت محبتي للمتحابين سيا المتزاورين سيا المتجالسين سيا ولذلك فالمحبة ح الله